النجم يعني ستيره النجم بس ستيره جاء كم ألف ألف ولا يعني جنس النجوم يعني بحسيها ستيره وما شيء دش بيجند نجم بس ما شيء دش سلط رحمن جيو بيجند نجم شو بيجند جيو جيو بيجند ليش نجم؟ في هذه عبد الله بن مسعود راضي بنا خلال الابد بجيت أول صورة بها تي أخرى كسجودة دا دي ما يكوفي صورة سجودة دي ما يكوفي صورة ايكي الواجهة و سجود التلاوات دهين سجودة قرآن بخاندني أو جير أبراعلمي سنة بمام سجودة بين أول صورة بها تي أخرى سجودة دهين وقتا في عمباري بخاندي صلى الله عليه وسلم أفصورة او كسلل لي پیغمبر صلى الله عليه وسلم المكي و البخاري او كسلل الله عليه وسلم همو سجود بر مرويت سجود خو بي سجود الله عليه وسلم إلا إيك نبي إيك جماعة الله عليه وسلم سجود نبر عندك آخ عندك حصل دست داية و دانا بن سرخوه لك رح دعياخو ناينو سجود داية عبد الله بن مسحول بش بس اوه نبو بش بس اوه سجود نبر و بشت اوه پشت هنگی هاتا کشتن بکافری و درواته داية بشت نووش ابوتي و عظنه امیت بن خلف بشت او نووش امیت بن خلف اوه ابشت اکلی ما يبنو خالق كافر بو سار كفري سار شركة مروجو بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوا رب العالمين سيندب استيراد خينيت والنجم يعني رب العالمين جد أز استيراد خمه وفا هل وكي شعبي اكل علماء التابعية رحمة خدالة بالبجيد وفا رب العالمين كيف خواه سيندب هل مخلوقا كيب خينيت دبي خينيت أما أبوما عبد الله أنبت إلا أمسين دي بخالقين بخينين يعني رب العالمين بخينين يعني صفتك رب العالمين بخينين وكي قرآن وأن نجم أفألي فلوما يد جنسين يعني رحمة رب العالمين سين دي خين نب استيرك يعني جنس النجوم يعني هم استيرا إذا هوا يعني إذا سقطا سقطا يعني إذا غرب يمحت أفضل هوا يعني وقته چه نامينه هجا چه نمانا كاب هنده وقته توفنا شيطانه ابراهم سينده بجد اسمو استيروه کما استيره توفنا شيطانه وقته عجبنا و شيطان سر بشته اكسیار برون چونه خود دانه وحيه وله چه گوه چونه اوجه رب العالميني لی ممنوعه کری وگوتيه چه نابید ده استيره که گرنه ده ایک الواش رب آمین بودی گوری آگری ده گرنه اوه رب آمین سینده با واستیرات خیلید اوه ده بو اسپیده و دنیا روم بو اف هموده چی به هن؟ چی؟ هموده چی رو نامین هموده نامینه رب آمین سینده پید خیلید وقتی آفاد بن یانیش دکایی بودیش و نجمی ایده هوا یعنی بحث رب آمین بحث سینده گیای وقتی کفت عردی و گیا بلند بید وقتی کفت عردی جا چه وقتی زرب و هیر بو کفت عردی نانیش جا را هی اشتواریش چی نشونیه بس آف نومینیت و نیاد مرید و ده کفت عردی رب العالمین سیندب ادخنید و هنده کاشه بودی و النجمی ایده هوا رب العالمین سیندب قرآن ادخنید چونکه قرآنش وقتها تیه خاره چطور فاتح خاره 23 سنه پیچ پیچ جه ده خاره وا اینا نخاره پیچ پیچل ناف لغت عربی دا هد بجنه نجوم بیش بج جعلت مالي على فلانه نجوما یعنی اقصا يعني من اول بوري فلان کسی من كاسيه منكريا چه قس قستا پیچ پیچي له ده وجربي بجنه نجوما و هاد نخاره قرانش هوو بيش ب پیچ پیچه بو من ده 23 سنه ده تخاره ني رابع مين سینده دب و قرآن اتیم تخت خینید اوه این اخواره پیچ پیچه جز جا جاره و صورت وکرده تخت خواره جاره با هندک آیات آن خواره چند آیات را هند خواره حتی مد بیسوسه سالا هم او بیامبرش آتی ایده هوا یعنی اینگی بیته ایده نزلت وقتی هوا تخت خوار او بیامبرش آله و آنی و جو و معناها هم افتگری ته و معناها هم افتگری و اغلب مفسرها و جمهور مفسرها وقتی بحثی استیره اون دکاش یه خاصش كي نف استیراج ده و جی هم اون استیر نیست یه اب و نجم اگه بخویم اثرایی لالی لغت عربه، اثرایی کمک استیره، و بیا سر شكل گاها کیه، سر شكل گاها، يعني اگه بیشتر که یه وکی گاها، قبل نف لغت عربی دوشن اثرایی، از جا اون لالی و مشورت جو تا به مجموعه که النجم النجم بها الدراب العالمين سنده با يدخنيت بس مفسرها يقول يا وقت ما قلت النجم بحثي استيرا يعني بحثي جنس النجومه، يقولي او هما راجح ترا كالراب العالمين بحثي هما استيراد كد إذا هوا يعني وحتونا الشيطانة ودقرنا يعني وقت آفاد بنو نمينه، ما ضل صاحبكم وما غوا اواجابا سنده اواجابا سنده سنده أبعا من سيندي بستيرات خيديد وقته تقرن الشيطان عن وقته بنو ما ضل صاحبكم سيندي سيندي الله عليه وسلم يسار حقية ويسارك ما ضل صاحبكم يعني أو برا داري هنگو أود دار. جل هنگو دع هنگو چند سالة چل الله عليه وسلم فيك ربو ايكل نافوه دبو انيا وحمد ناسي كا بيعمل بسع الله عليه وسلم تشيه و بأيشان دي خداني أخلاقك و روشته يقلكي موازنه نوفي بو الصادق نوفي يكر بو الأمين اما قدر و ريز بيعمل دادنا صلى الله عليه وسلم رب العالمين بجيد بل هنده نوفي كرة چه لصاحبكم او ينغو ناسي برادر ينغبو اما چل صالة نافو نغودا ما ضلى يعني او چل نوتيا باو النبيا ضال اول منو في السر يكوا حقو بشتى داره وريكوا خلت بجريد وغلب جرا ضلالات نافل لغة العربية ضلالات بوديا كم روف الجهل ونازنين شبكه بشتى سر يككي يكوا معطل أبغى هنجيب جناء ضلالات ضلا يعني بيعم الله عليه وسلم أفريقيا وافدين السر نب نزانين شو سر يكوا خلت ونب جهالات أفريقيا والقرطية نفع علم أفريقيا يا شكري علمك راست ويحق لنا رب العالمين بهاتي وما غوا وغواش يا الغي هذا يا وغيش بالعكس إياه رشد ونيا قد تبين الرشد من الغي الرشد والغي أب بالعكسيه إياه وقال غواش الرشد أبتو دي علمك حق و راس بكيب و عملك راسيج بكيب هنجي عبادة چه بيجنى؟ عبادة بيجنى أبي ملوفي بي رشد ياللدي ونهي ملوفي يدرسه هم علمي يدرسه و هم عملوي شيش يا أو أوسليه بل هندر أبرا مجدوه ماه غواه يعني علمي بيغنبري الله عليه وسلم ونهي بجهالات علمك يخلط والغتيا وناو ناء بالعكس أو اشتبي عن بيت كلي صل الله عليه وسلم أو اشتبي أو عملت في عن بيت هم الرشد ده يعني هما هما حقتله وهم راستله أبو أو في عن الله عليه وآله وسلم أما كنا بسر ضلالته وسر غيواته ونيسر شتوكينا ما مشترك هذا كأن ده أبو عميم صريحينا بيشتى أما شو شف بيشتى آه بمن الناف عيادة ده تدا وقت تو و وقتی دوستی کس که هات انها لالی مرو بکی و توی خالد توی هویو توی توی هویو تو نظانی تو نزانی مرو بکی و گلک آخفن گفته. اینها پشته اینکه یک هات کره حکم ما بین آمده. ایو گوته برای لفظان کس بند پشته میگو کیه حق و کیه خالد؟ اینها بر اف مرو بی همک به سر حقیه سر راستیه چه ظالمات لالیه چه عورل لالیه. یعنی کیه نحقان و کیه ظالم لالیه. یعنی به جمعاتی ای و آفنده بشه. هوا ضلالات البلالي هاي و خلاتي البلالي هاي و شريط كامن يحمو يت مخالفن غل حقيه و غل راستيه وله هنده شعب العالمين ايرادا سند بو ما و بو مروفه هما خاد بو پیغنبه صلى الله عليه وسلم وقت بوتي ون نجم اله هوا استيرا كما وقته توفنا شيطانا ها رب العالمين بشيت محمس الله وسلم يسره كاكا راست او علم الله دي پیغنبه صلى الله عليه وسلم هما يحق و نب جهالت وردتياه برك اوعل ما بالله رب العالمين ياتي وحي بواتي وما غوا عمل أو شويه كاتش حموتنا هم او نويت موافق القران وموافق وحيه او رب العالمين بهناتي شو خالتي شو خاربي ناف و ركدانين ابو پیغمبر صلى الله عليه وسلم ما تزكيه كيك رب العالمين تزكيه پیغمبرك صلى الله عليه وسلم چونكي قال جرو مشروكات بو دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دي شاعره ودي مجنونه ودي ساحره أفغفنات ونبي عمبري صلى الله عليه وسلم با رب العالمين جابواده وقلت أس بوا كما أود گرنه شيطانا وقلت أول برادره هنگو أود شل صاره نافنه ده بيهنگود وقلت الأمين نا سحرة لا يهي ونا عرش ونا مروفه كيواني يدينه چو أفشت الله لبي عمبري همو أفشت الله لبي عمبري هاي حقياه راستياه أو وحياه رب العالمين بفراكري وأوره كهما راست وبيرمبل صلى الله عليه واله وسلم علماء داي غوتيش بيوانديتش اتجن اياته اكيد گند يوديه رب العالمين والنجم گوتي والنجم هوا سبب کوچی بيتا باراستن او الله عليه بيت وما به وما وما قرانه وما بو بيغنبري او وحي وما بيغنبري صلى الله عليه وسلم الشيطان لنا خارج ونا شي نيش وشيطاننا شن خو نزيد بجد واحده وان لمسنا السماء شيني عثمان فوجدناها حرسا شديدا وشهبه ملي عثمان همو يته هات يا ملائكه يته دينان عثمان وني في جبنيه. اركه سكيبيجي دي اس ار يغني و همو بوجه بو وني يا بو يا همو اولي بتي ما امنصانين ان لا ندري الشر اريد بما في الارض أم أراد بهم ربهم رشدا تيامنظر اف اتش تي هاديه ددا عثمان هاديه ريدان اف ملائكه اوستر همو اتنا هذا باشك ربهام بو اهل عديد في ديان ايش تبون تو ايش خارابك و عذابك ايش تبوه چون نزنی علیم، بسپشتینگی، بسیاری نوبل و بین و نیاودیتی او گفت پیغمبری الله و علیه و سلم. او گفت قرآن بی، اینگی زانی آقا ربه علمنی با شب اهل عادی بی، آقا قرآن او رب علمنی نه خراب پیغمبری صلی الله و علیه و سلم. اف ازمان حراس هات یا حرس دانایی او بسپشتینگی، استریش دانایی نگفته. بر هندش ربه علمنی سیند استر آخانت، اول استر کری نسبب کو وحی به بود الله عليه علیه و, علی و وبد ابو ماشي عم بزونين اوتش تيبي عم الله عليه وسلم جوتي هم او الله رب العالمين هاتي وهم او هميات يا باراستن دنيا شيطان عم الله وسلم زيدكن يا رب العالمين بوب عم بنيهاتي وخر شياتي يا رب العالمين وما ينطق عن الهواء مش تني بي صلى الله عليه وسلم رب العالمين هل بحس بي تكتب بيجت او محمد صلى الله عليه وسلم او بيغمر مابونوه هنا تي شو اهفنانا كات لاي هواي نفسه هو هوا يعني او تشمروف حسك وديلمروف تشيده ودي هواي دي حسكر نامرو بي بجد ابي بكره منيا كي من بيخوشا يون اوينا كان كي من بيناخوشا وقت بي عمري اشتغوتي عم جشت القرآن دابيد يانشد سنة دابيد هرش ذيك جوتي رب عمجد وما ينطق عن الهوى يعم بس على الله عليه وسلم أو آخر نلجودين لالي دي حزاد ليه خو نبون بكاد او نبون بكيف واخو دابي عم بس على الله عليه وسلم بو ما مجوتي فلانش ولا بكن يا باشا وفلانش نك ان يا خرابه فلانش بكن واجبه فلانش نك ان حرامه جاب اشتر نجود يا دي شو بد هواي نفس خو هوا يعني اشتر مرف حزق بر كيرة ربوديَّة، ولكن كيرة هاتيَّة الله عليه وسلم كيرة بو بوديَّة أبشده بمعوديَّة، هو إلا وحيٌّ، أوشده في الله وسلم هم يعني وحي بواتيَّة هنا أرتبه الله عليه وسلم ريكو جبريل يعني شو؟ يا بكِّي، بك جبريل، رب العالمين يا بجبريل الله عليه وسلم يوم رب العالمين يكلي يا اين الرسول ديال بيامبر يصلى الله عليه وسلم يوم رب العالمين قال كي يا هوفتي قال بيامبر يا هوفتي صلى الله عليه وسلم, عمبلي عمبلي الله عليه وسلم. بي كرب العالمين بي بينيد وما كان لي باش ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء يعني رب العالمين اواريكنا وحي بوك وراتكات بو بيامبر اواراتكات همو بيامبر كي رب العالمين فاريكا يوم ريك جبريليه يان وحي يك يكالين ده سر لي يان إش رب ده بس من وراء حجاب بي رب العالميني أو ببينن إن هو إلا وحيون يوحا وإمام الشافعي رحمة الخدل وإشت أفعات الدليل صلى الله عليه وسلم أو جت قوتي القرآن والناف سنة تجده الحديثة تخوش هم جيه هم وحي وما ينطق عن الهوى. في الله وسم الله خرافنا نبي جد الهوى دي حاسكناه نجودنا. هلش تيجودي إلا وچي جودي؟ إلا وحي. إن هو إلا وحي نوح. يعني هل أخفنا قرية في الله وعليه وسلم؟ إلا هم وحي. هم وحي. اللهم العالمين. ب في عن بريهاتي. الله عليه وآله وسلم. هاديس إيش؟ هاديس وحي. ولكن هذه المساله لا يمكن ان يكون هذا المساله هو بيعم الله عليه المساله هو ان الله هذا المساله هو ان الله هذا المساله هو ان كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلها وحي هم يوم بيش وينا كان خرابه يوم بيش وينا كان حرامة. يوم هم وحي اما اذا كان من الدنيا اما قال فينا الله عليه وسلم بس دينياي بيت افا وحينيه انتم اعلم بامور دنياكم الله عليه وسلم يقول الدنيا عندهم شان زاتر يقولوا بخد الدنيا ايش لكا الدنيا الله عليه وسلم هل اخنباوتي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 ونیا دی تانگاو بید آفنکی کات و نیا دو بی آفنیش بن ویسی بوده چتگی خالات. اینا بچه من باز کردم نن ویسی. بچه دیگه من گویت بیام باریساللله وآلی وسلام. اینا بیام بی گویت من ساللله وآلی وسلام گویت اکتوب. اکتوب بن میسوزه و نده و. فوالذي نفس بيادي بچه اسوي که مأوى نفس من ورحمت دست ما خرج مني الا حقون بچه چجرا آخفتن درباراي دا المناوت ندر إلا كنبي إلا هم وأيها الحق بعند هذا بشهد عبد الله بن عمرو بن العاص تذكر نبي سما قرآن يهات ينвисين حديث حديث يهات حديث بس حديث ما هم كل توحيد وباب الجهاد وباب باب الصلاة و باب الصام هذا نبو هذا في ترتيبه نبو ونه يوم همون ناف كتبه كده اما حديثيش كيف بن بون؟ تود سين وقتاً في صلى الله عليه وسلم وف حديث الدليل سر شكاً في عمباري صلى الله عليه وسلم, وسلم سيند بوما ما وخاندي وفقاً في عمباري يقول همو چيه؟ همو حقية همو حقية والله العالمين يقولون كيف تدرونه؟ چون رأيmile ون یا عن هوان نگوتي اپیانبر صال الله عليه وسلم او کسی نوگه بشمالله اپیانبر صال الله عليه وسلم یا گوتي ون یا آف حدیثه ون ещё حفنا ونی او گوتي ون أف خفنا ونی بشار یا وکی نزاد چه یا گوتي او خفنا هم مشنه هم درونه و همش دیره و هم وا�� بز آلمه دیره کنر حدیثه پیانبر صال الله عليه وسلم چونکه هر کسی او که هاتی دجملاتی ها اسلامی بکات اوون یا رาیت دجملاتی ها چه آکری و به ویرایکی آنیا حجت آنها ما کیت بیشتره او یا صحیحه و کیت بیشتری آنیا الله مسیح ما و چه هم و هامو هو برکینه و ما کنگی هنگی نتوند نویسین ونیا ونیا حج و حجت آنها هنگی صحابا اعتیاد و سر برکنن بو، اولی بو اعتیاد و همه سر برکنن بو یاد دوی تا تات نویسینش قرآن تات نویسین حدیثش تات نویسین یا پیامبری سال الله مسیح او بیشتره ربوعالمی شونیا وعده ای دار کشورکت کپار زیت ان نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون <سؤال> قرآن, رب إن و قران رب العالمين وتما افهدت انهي نخوره وحدكاج شي لكين حدكاج بارسي قران رب العالمين بارس نواه كل عاده خوب وحديث شاكر عاده كه عاده علماء نيرب العالمين همكوا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 هو قاسب بيكات ما بين رب العالمين ويريدين محمد صلى الله عليه وسلم كجبريل عليه السلام كيف وحيبو پئنبري تينو كيف پئنبال فيد صلى الله عليه وسلم أغلبه كيف فيد كر؟ جبريلی وني علمه يعني اوه پئنبال صلى الله عليه وسلم افقرانه فيرك لى شيطانين و الجننين وك مشركات بوتين امو اوه نشاء پئنبالي دای صلى الله عليه وسلم اوه و... وست ما بين رب العالمين به كجبريل جالكشبو عالماهو شديدو كوى يانقوى تقوى زرقاء جالكا جالك زرقاء هل ياتي سفاره جبريل او ياتي دشي تانها باس صفات هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي من terceiro de hotia guten basma chu hadith bainina bijid awi qaume lotai u bajar lotai hamuch leger wa ek pare khud dono bandawaniya halqan zoni halqandani ay tu ji ke cheb gay binya bnawi barhfa binya dali u bin kan usmana uchle ke esh bishni qalib gay mufasira afafna gutibasa vekel watch tak ghaiba ya bo ma ghaiba mn zaain bo ma nisbat ma افشتا غيب عن نظامين من يمنش في اواخر راز بينه در ايه كلمه بجينه و بيت اباخه اسرائيليات عادي بلكي و بيت بلكي شنو بيت بلكي شنو بيت بس رب العالمين و يغوتي علمه او پیغمبر فير كلي فيرا قرآن كلي ملائكته بو كنووي جبريل بو شديد القوى گلكچ بو گلكب قوه بو ذو مره عبد الله بن عباس بجيد ذو منظر حسن يعني شكلوك غلق جوان بو و ناف اللغات عربية دا دو مراتين يعني او او عقلو تيجه اشنوك جلك ازور بيت يعني هم جيان خودو جلك بقوات بو و هم تيجه اشنو علمو زينوش غلق او تيا غلق ازورا وشكلوش غلق جوانا و اياتا ديج انه لقول رسول كريم يعني غلق القدرة و غلق جوانا فاستوى فاستوى يعني فاستقام على حقيقته يعني اراد إيرادة ربعامين بحثي جبريليا بجيت يعني جبريليا خوني شابي عن بيدة صلى الله عليه وسلم سر شكل خوني ملائكتي استوى يعني استقام على حقيقته و جمهور مفسرة و أخلاق مفسرة سنة لك أفا عرديا وقت البيانبلي صلى الله عليه وسلم جبريل عردي دي, دي. جبريل عردي دي, دي سار شكليخو يملايكتي وهو بالوفق الأعلى جبريل كيربو بالوفق افق يعني سريع اسمانة وانغلبات بجنه اخير روشالاته اخير روشالاته بجنه بجنبه بجنه وي افق أو الله بد بيجن الروحه الروشالات بيجن أفق يعني في عمري صلى الله عليه وسلم جبريل دي سر شكله جبرائيل ملايكتي الروشالات العثمان البلند الأفق يعني من الناحية الأعلى يعني يشبو يبلندبو وفي عمري يقعد صلى الله عليه وسلم بيجي درأية جبريل له 600 جناحين من دي جبريل سر شكله شصات باربي بابون ورواية دي هاتي بيجي همون ووا بارنا درو أبد قدر وكيف درو أو ل لو لواجستنا ليت واليون وحير وبنوت واليون يعني أبعد ذو مرة يعني جلك شو بيا جلك جوان بيا ونيا وعثمان هم وبيعمل بس على سماء حيفا بتو وقد سد الأفقه يعني عثمان هم وشليت البر هم وجرم علمه شديد القوى يعني جلك موازمة جلك جوان ونيا وعثمان هم هاد وجرم وهو بالأفق العلوي واقتبع عمريس الله عليه وسلم جارعولي بوحيات يا خارناش كافد وجبت اقرأ وبيعمريس الله عليه وسلم منيأو جارعولي كان سورة سورة العلقاتين يا خار اقرأ باسم ربك الذي خلق بشدين الله عليه وسلم روجك المكيش وجلك حاسك جارك ودي وحي بيتبع جلك بيعمبس عليه وسلم مشتاق وحي ببو هنگی گاز کرده، یکی گاز کرده پیامبری صعود سامو پیامبر جایی که چند گوته اجیاد نکشیم مشهوره مکه. اجیات جای که الماکیه چو اینا گوته ها محمد و سعکره کس ندید، پشیم گوته ارفه عریس که سرخو بلنکر اینا هنگی عرب پیامبر بجی صعود من جبریل دید، بالافقی، یعنی داخل روشالاته و نیا و شصت بابون و عثمان هم چی دیگر بود، عثمان بر جبريل، ثم دنا، يعني بشين كي خوّنيزي كي كَرْ بِعَمْبَرِكَ الله اللَّهُ وَسَلَّمَ. يعني دنا جبريل من النبي صلى الله عليه وسلّم، لأن الدنيا يعني القرب خوّنيزي بيونا، لأن خوّنيزي بيعمباري كر، فتدل يعني فنزل، التدلي يعني النزول، هذا خارج، يعني هذا خوّنيزي بيعمباري كر وهذا خارج، لأن العثمان أبوه هذا خارج، تلوي بيعمباري صل الله عليه وآله وسلم. فكان قاب قوسين يعني النازك بينا جبريل ابن ابي عامر صلى الله عليه وسلم عندي قاب اكل معناته يعني مقدار قوسين قوس كافونه هو ديرت كانت دوتابه هو قوس مش بجيني قوس يعني هندي دو كافونه كل هاد اه ونيزيك بيعمريك صلى الله عليه وسلم او ادنى بل ادنى يعني یعنی هشت دو, دو خونی زی که دو کهوانا خونیزی که پیانبری که الله اللہ علیه و سلام هونده کاشه گودی قابل قوسی بحثی هشت اتا اوجه تیریت کند او مسافه یعنی کهوان خو او لاستیکه پیوه بجنه وتر عربی او تیریت کند اینا تاوین جه هشت اتا وی رخه اوجه دگرن نیوکا کهوانه که چیه او کیمه. يعني هندي دو دو, هندي دو مسافة خوني ذكر وكيمتريش أو أدنى يعني بل أدنى وكي ربعا مش دو أرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون يعني بل يزيدونه يعني بتردو صادق زاربون إيراش قطي فكان قاب قوسيني يعني هن خوني ذكر في عمبارك صلى الله عليه وسلم دو كفانا أو أدنى يعني إيش توني ذكرش فأوحى إلى عبدهي يعني فأوحى الله إلى عبده الرأيك التفسيره يعني رب العالمين أوحى حزقي بعبد خور رأيك بيعمباري صلى الله عليه وسلم رأيكه كأي كجبريل؟ لأن الله وسلم وحي بجوتى بو فأوحى الله إلى عبده أو رب العالمين وحي رأيكه بعبد خور صلى الله عليه وسلم ما أو اجتماعاً رب العالمين حزقي وحيه بي عم رأش بو بيعم بريس على الله عيسى ما نكرايا نيا منكراش وقت أكل معنويته وقت هاد بوشيا بوتعظيميا يعني أوجت جل جل كمعزون ويبقدر بو كيف ركّر بو ما بو بشري بو بيعم بري فريس على الله عيسى مفائدة بو ميتة دايك استير رب العالمين الأول وسنت بيخان كاستير كا جوانية كرينة جوانية عثمانة واحد جوانية كريهة جوانية عرديه نيا جوانية عبدية يعني مروه ده جوان كتب چه. ولكن يجب جوان يكون بقدر المكان الذي يجب رب العالمين فأوحى المكان عبده ما أوحى ويا رب العالمين یعنی هم رو بگوییم خودت هموش تکیده. اشته که موازن بیت یعنی که چک بیت. هموش تکیده ما رو بگوییم خودت ربع العالمی. اوامرت وی جیب و جیب کرد. او اشته حرام خلیدی کرد ربع العالمی. ما رو بید در جک و موازن همیلله ربع العالمی. فی عنبری شهوب وسلم بهند ربع العالمی مرحله فیکر. یه وقتی وحی بو که فراکر بو عبده خو. آو اشته ربع العالمی حس کری بو وحی فراکر. <تصفيق> <بص Service> وحي الى عبده <t -ILENCY> <تصفيق> يعني إلى عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم يعني بو عبده خدي يعني عبد صلى الله عليه وآله وسلم ما اوحى او جل هندی داو یسریرایی که آبها مول کیری و قومی آبها مول عادیه اریده. هندا کیش بیژن اول کیریه، آبای اسرائیل معرج. به هند آبای بیژن آبای اسرائیل معرج. بیژن فاوحا ما اوحا بیژن رب العالمین. اوش تمازن بو پیامبری فراکی الوحی بیژن بحثی ایک الوش تمازن آبای فراکی بحثی هر پنجش هر پنج نویجه کاربر عاملی ویر فارغکری به هندی اگوته، رابعامین وحی با عبدالله خبرای کرد، آویش تماهزن و قدر ابر رابعامین حسکری با فرایکت، که عکا به حسی اسرائیل معرجه بیت آوید، ایک الواش دتتا ود جدید اف وحی هر پنج نویجه، و آویش الکیر واجبون، والعسمان واجبون، بر طبعاً و قدر و أخذ رب العالمين بإمكانه إسلام وإعراجه وإمكانه عثمانا هنگه رب العالمين نوويش واجبه أفهمه دليل سر ما ظنيه وقدر نوويشه لأن هنده مرود أبو سرما يشتبه نوويشه هما قرن تربية بشتي توحيده وبشتي خود ديل كرناش شركه مؤثرين عبادت وقدر ترين عبادت نوويشه شون كم سحكين نوويشه هموشته يتيدوهي نوويشه خوشقان دن و سجود يتيدوهي برعب العالميني و خواندن قرآنی ده هی ذکری تی ده هی صلاوات دان سپی عمبریت الله و عیسی مدعاه تی ده انواع عباداتی ناف کلی ده هی، اینو اجباری هندش الله و عیسی مدج باش دی نعیبادات نویشن، اجبار خو جالک شد بکن، جالت نویش بکن. نه الله و عیسی مدج بنا وقتی صحابت به سیاره پیکاد الله از جال ته دوبم ناف به حاشدی ده. تو بیشتر به از دمتا بیشتی او رسول از حس کم گلتا دو بمت بحشتی بس على از هم چید بیشتی؟ ها بیشت اعنی علا نفسی که بکثرتی سجودی بیشتی تو دید گل من دو بید بحشتی دو انشاء الله بس چی بکتی و تو سبب آکار بینی؟ بکثرتی سجود یعنی بکثرتی چی؟ بکثرتی سلاتی، نبس سجودی بیتنی یعنی على نویجا بکر، گلک نویجا بکر یعن بل هندش نبيش وني ايكل واشته بقدره ويرجده عكا دي رأيوه مفسره عويد بجن الهدى حسي إسراء ومعراجيه انجي ما أوحى ايكل واشته بماظن ويبقدر عويد راب العالمين يبو بيان باري الله عليه وسلم الناف إسراء ومعراجيه ده و الفي او كان نبيش بو هر بينش نبيش بو نبيش راب العالمين يسرمه فارد كريم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خير خادم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين